بسم الله الرحمن الرحيم سبحث ربك الاعلى الذي خلق فتوا والذي قد فرفه والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعل أورثاء أحواس مغربك فلا تنسى إلا ما جاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى في للسرى فذكر بعد في الزفر من يخشى ويتجنبها الأشفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى ونزرت ربه فصلا 112. فل تكتبون الحياة الدنيا والآخرة غير وأبطى 113. هذا في الأولى